فَلَمْ يَهُوَّ فُرُوءٌ السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُودِ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَالْقِيلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصير وَالنَّخْلِ بَاسِقَاتٍ لَّهَا طَلْعٌ نَّضِيدٌ رِّزْقًا لِّلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا كَذَانِكَ الْخُرُوجُ كَذَّبَتْ قَدْ لَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ الرَّسِّ وَثَمُودَ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 ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد وجاءت سكره الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس على سائق سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطائك. فبصرك اليوم حديد وقال قريبه هذا ما لدي عتيد القي في جهنم كل كفار عنيد منع للخير معتد مريب الذي جرى لما الله الهن اخر الذي جعل لما الله الهن اخر فالقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما اضلته ولكن ولكن كان في ظلال بعيد. قال لا تختصمو. قال لا تختصمو. قال لا تختصمو لدي و قد قدمت إليكم و قد قدمت إليكم بالوعيد.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 هذا ما توادون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب ننيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاء فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرنهم هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من إن في ذلك لذكرى لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ونقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما, وما بينهما في ستة أيام في ستة أيام وما مسنا من لبور فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه السجود